وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.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 فشهدت احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين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 وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وتحسبونه هينا وهو عهد الله عظيم ولو مَا سمعتمه قلتم ما يكون لنا أن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 وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ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 أُولِي القُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنو لعنو في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون Jejeme idi, ufti, mullahudina, mullahpa, ujala moon. أَنَّ moon, anna, lahma, mualhapul mubi. Elhabi, setulilhabi, sino,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 وَلَا se těch إِلَّا zákномným, nebo nebo křík stopov a stará hydra pohallina a staráh أو إخوانهن، أو إخوانهن، أو بني إخوانهن، أو بني أخواتهن، أو نسائهن، أو نسائهن، أو مملكة أو التابعين.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 Vála khoda, zelna, ilaikum a jatim, ubainati, ubainat, ubainat, ubainat, ubainat, ubainat, ubainat, ubainat, ubainat, نُورُ ubainat,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 في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها، يسبح له فيها بالغدو والآصال. Rijalům letul těžáří, nebo vrátí od dhikr Allah, a a i těží základí, a 1. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار 2. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والَّذينَكَفَرُ أَعْمَالُ كَسَرَابٍِ بِبعاتِ يَحسَب الظَّمآنُ مَا يَحسَبُ الظَّمآنُ مَا أَنْ حتىَ إِذ لَمْ يجده شيئا حتى إِذَا جاء يَجِدُهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَشُوهُهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ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 ألم تَرَ أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون وللله Wal السماوات 6. Alem الله المصير s resolvi, že Allah z usci væl男shu sebih tam ثم يجعله ركما فتر الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به مي يشاء يُصِيبُ به مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بالأبصار يقلب الله الليل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 19. وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ 20. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ منهم مُعْرِضُونَ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 إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أي يقولوا أي يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون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 إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليهما ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضاهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا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 لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض وما واهمنا ولبئس المصير يا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 وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَالْيَسْتَأْذِنُوا كَمَسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبِينُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ والقواعد من النساء إلا تلا يرجونك ح فليس عليهم نجناح فليس عليهم نجناح أي ضع نثيابهن غير متبرجات بزينة وَاَن يَسْتَعْفِفَنَّ خَيْرٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا على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 لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله Inna Allaha Ghafurur Rahim La taj'alū du'ā ar-rasūli baynakum ka du'ā ba'ḍikum ba'ḍan qad ya'lamu Allāhu alladhīna minkum liwādhā